أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما وزكناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقضيه على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأسي بخويس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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 Ka shirka na shirki boqol ya tavanniya kodadu. Kunaka midya ya shirri inu Saudi. Kunasa abzan tafsir ka Karim ka. Shan ya Kana min surati An'am. Ayat عشر كي كور رجب وتوصل إلناي حاودا عشر في هالة فلا تغربوا لله الأمثال إن الله يعلم وانتم لا تعلمون إلى إني إن أنا جوص ما أنا مثال عبدنا المخ سبب كي نودي لايانه وحول وأحلم إذا إنجيل فرب الأمثال لو حكوا إلنا ذا لبشيء ويسوق باميتنا محسوس ياي وحلا تابن كروا ولا جران كروا مدينة معنوي أنلوها ليلة حواست أنلو حيarkan إسامها لقوه حيجمع لإسامها كانوا وحى تابن إسامها معنوي كل خوف كل حلو شيء جايو سيلو جرينسيا مالو جرينسيو هو قرتوح اسم معنوي جا يا وحيله سو قف قضوا تلماني شعالي ما يغان لكن عمر بو يغانا حجاتي رائد عمر بو لاقي يقى هاي ونه ابي هاي, هاي اررر ايه دوم ايه ميدا ايه صورة ما كان ننكو سنقو ننكو يغان بادو شهر اذا فلا تضربوا لله الامثال الى هاي وحل ميدا هاو سماينين ايه مثل نحاجر وحل ميدا مجر مخالف للخلق بالاطلاق ليس كمثله شيء مراك قاركو شرك يروكوه عن عناية ملكات رعيت لا خير جي يداد دولة أنا مرحوين أما وزير تجوز ما تصب على جوتي مش بيتوني قدماري بيتوني قدماري إلها نوعية للأمر قال لهم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وحيًا قرآن اللي يرقون لكن مثل كثمين عناية لماذا أولا إن كان مم العوين أنا موزير كأكو الله سبحانه ثانيا إلى الباب مل لكن إن كان ربته المسؤول الباب وليه بيتواني وحجي يولا ياي إلى بيتواني مل إلى وحش مقفته اللبان صوبه الله محل جوجو جينا ياي ماكوكي ياي الباب إن الله يبسوه يده بالليل يوتيه ومسوون النار ويبسوه يده بالنار يطوب المسيء الليل هو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر وراد شكوه ماركو يسوك يمسيق عليه ويجري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب مرده قريبي يهي أجيب أو كفيري وحده توقته فأك أقبل أحكاميه أحد أسباب الواسده كانت أفرمت كودو قوف كان إلى غيرك ila ugu foosaareyna yaqayki oo ay إلى san yahay wax ila loogu foosaareeyay u roobaan noqde inu wahan to oo wuxulayay eejiga hadu san waxananninna oo wuxu garajiri galu xalaleeyo oo shirku la كوهو حصولا من ايه ايهو من شهر المسؤولين ايهو سولين تقنحيوك ميجاي افرط بألا اكتئر ينجل اسمع معي قول الله تبارك وتعالى قلوا دعوا الذين زعمتم من دون الله في سورة السمون قلوا يرتع لكسكوا حكوبين واسيسان لا يملكون مثقال ذرة في سماوات ولا في الأرض قضوا كوراي باب يساي وحي حمتان وقعار وصمجل وقلجل مجلو كما وحين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما فوقار وما لهم فيهما من شرك سمو حجر الى دون حجرنا اله الله ما اله قيمر تبدا امرك اللان في من الشرقين ومريال باقيه زكي كما وذ هي بيتون يا كران وما لهم منهم من ظهير فما كلمه كل عن مصادة مياه المخلصين مياه أفمن شراء فلا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن الله ما هذا قالت يقولك هذه الآية قطعت قطوع وحيش قويسي عروق الشرك في القلوب وحللا ملع أو حللا ملع أو للمشق أيه أو أكتب حلقا مدن أيه إذا فلا تدربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا كل خلاياه حاوس درسنا وقبل لابناي، إيش أجي بعمر مثلنا وصلنا سبحانه، وحين نجي نودي ذي، واجري إلى حاوس ماي نوعلناه، وإيش أجي إناو من ما يجري. أول بين النبي ماي، فعال لما يري، نفعل ما يشاء، ويحكم ما يري، لا عاقبًا لحكمه ولا خدر لقضاءه، فهو سريع غزاه، إيش أجي مركل مثل ويابل، أي عشر كعاء وقبل لابناي، مث. والله غير الله هي خالق ايام من كانت الماما هي فرغعون من اللي بدا عبيدين المومي والكافر مو منك واحد قبل والله كحرا قوموا له وتصرفوا وخيس ما هي وحسنوا صلامه لكن كافر ك ملك الملك محروسه بابا وحا صبابه مؤمن الاستقبال لاكتساو حمقشه ايش يساو بسكا إيساو حقاراتا لكنك انت بواخربي لكو حمقشا مالك إلو حركتا مالك قلبي لكا مالك كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كوكا ختم الله على قلبهم وعلى سمعهم وعلى أفسارهم غشاوة سمهم بكم الأمهم كل كني وعليان إبرة كافركا كنقف شقين أيو حقا مركا أراجتا مركا أسلمتا وحن العابدا أيو إلى غيكي وحن وحكو الإبرو إلى هنا أحد كامل سبحانه عز وجل وأود إياه إيا علم إيا حكمه إيا رحمته لا تعيود قال تعالى إلى وح يرزق الله له اللوحي لي مثلا ماهما أبدا دون رغماه مملوكا الله تو قال كيو أدون الله تو وأن لا يقدر أودين على شيء ما هذا وهو كمان كرم له سقي بالملكية كل كشيدان بالملكية وتنزمرني فهو وليه مليوم كالك الدنيا إيه إبليس إيه هو إيه النف سدع دانا خيب جاتي اليوم أما مؤمنك ومن أحدا خزغناه سيني منا أنك إباعك فزغاً حمتو حسناً ونقزاً وأدونك ماسك عديسي أمان كيسا أيها الله فري إيمان يتغو الله أي قليه سمينا في عبادة الله ماروتو مارو قران اغرين ايو مارو حاجين ايو مارو عمرئيس ايو مارو داق بحينا ايو وشقينا ايو ودذي ابوكو شقينا ايو وفهو مومنك ينفق بحي الاباسي حقي يا الله ايو بحينا منه فسغي لسي سرا قرشودي ايو وجهنا الموقات كنك هذه قادة العاقلتاي لفضها سي كي ابرك اي بابا يا اعتكن هل يستوون لفضا ماغيه أدنى عقلين. عقل عقلك أغوية أكتاذ هذه الدنيا ورنميش الواسميه كل هذا يضير الحمد لله حق وعد ذلك ومؤمنك يكافرك لك لقري بل أكثرهم كذا انت لوعد ذلك أي أكثرهم ضدك انتوذي بدني إن لا يعلمون إلى الآن محباؤك لبدي معبودك إله وين هو وين واحد في سنة مكارك وضرب الله يبوحي لي مثلا ماما خجولي ما لو بني لوغو ماماه احدهما فظن المدك ابكم وافلي كل ادو قف كادلك كايلي هاي قال يقول احوال وانغراي مركا دغاه يوي اسكو حدرك وي اسكو خرين حدو دغاه ياهينا هذا لي ماي حدو هذا لي ياهينا وحمغلي ماي إذا واقف هو حنا مغلي هو حنا انغلنا ابكم من افلا فلا يغدره كريم على شيء وضه وهو كاسي. كل نوغموكو ياي الا مولا هيكت ديجا كان دجا هيين ده الله بدا افتينا ولا ياي دجينا ولا ياي كل كو واخبو ما فهمسين كرو ان ما فهمسين كارتي كل كو لوخ مين يالو كل كو على مولاه تفيز وخطر قربو كدعايا سا حدا الممل احنا مغلي مايو وي وحكتها انا وقال له قولي ما مال الله ماشي في وجهه اديو قال يا تكلمان مايو بخير ونك وكا سنهم كلعابو دايه هل يستوي حد بما سمينه هو كاينوت المان مايو وسنمك يا ومن ابا يمره كفرايه بالعدل قرصو اومد الله دلايو ونك ايديل شي وشاغي حماري ديل كاينو غدغي غدغي وهو يسغانا على صراط دين كسركين كل سوغان كسرقيمين توزو وحانو قرأت إمرك لبدا اللباصي من معها إذاً لبدا معبود إلا عابدا أيه إلهي غيرك لبدا إسقبان كارتا أما إشتعب بني كلام معها لبدا عابدنا مؤمنك إيقالك لبدا إسقبتا معها سيلا ملك ولك اللي وقعده قردت كبير في السماء ولله بكري غيب الصماوات ولتلمانتي إبالة سيوالة كل وحا اللبدا الله حي إلهو على ياي خي بو السموات هنا يلوح كل بيرثن والعربي هنا يلوح كل كل بيرثنا كوكرشن ودمو بلا ياي وما أمر صاعة ساعده قيام حال كادو ما إلا كلمح البصر البرغسي أي ولا ميالي أو هو أمر صاعة هذا أغرب كده ومركلة ديرت الله بابين أيو ساعده وأنت خوشي الله بيكومنتا كا كا كا كان كابسان ولا بابي ولا حقو ياكل لباد ولا هايسيو لباد أسرامرك هذا كم كلك أن كل كأول بالبابينايو أما بالغوس إذا أنت إلش هو كبرتو يا وإلبابيني يا وإلسميني لبادي فالو هايسيي ثلاثة عدين أكو إما نيسا كلك إني ساس الله على كل شيء غديره أول ما إنه أحوال بأوضون وحكوه لي منك رجري إن الله يباويني على كل شيء وعلى أركا كله يكوركي كثير ما يباوضون والله أخرجكم دليلة أبنك رأي الله سيئيه ميلفق بلغة مسيني أدقى بشرك أصل أموال لغة أبوري لعنبال لغة أبوري أحوال بألغة ألغة أليييي ندلغة أقرشينيبات كجيرتي ودعي رئي رأي الله سوقت بييي arow wakhdoogay marka saad wuxuu uga haddarta aya dagi iyo indhi iyo aqli lugu raakeeyay saad wuxuu ogaato qodalo u garato ina haddi awriddi hore kaliyaas lugu daayo oo aan ku waan danba lugu rakibin maxadar bigaan kaga dugnaan leh ama saadu marka maxay qiimi ahaan lahayd adiga wax bal suureeyso qofaan maqlay oo wax oo wax خير الله من ذهره قل فانتا سواناك مرك الله يدين يا الي ايه هدنا متضلبات تيسا تيني ايه هدنيه نيلة ميهي ندبعث الله يدين كعسكة وهو شكر لله عز وجل انت مرك الله يدين يا اليه كذب لعلكم تشكرون ان الاله يدين ميهي هو ميسان والرعدان والأمانتان والعابدان. وهو شكر شكره نواك شكره عما كعثت ميسانا فانا لبعض ايشان كان بار مينو حاليس ميدي وار نعمدي اد كشكريسيت والله يدين باديه يادين يدي تي لا يدين تايو لا يين كرديو فام شكرتم لا زيدنكم حدد نعم الله يدين كو نغلان ما حق والله يدين بدينك والله يدين ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم الايمان والشكر حد يدين دي كهلو يا عذابينا ما هو كو فلايا يدين الشكر والإيمان يا قال تعالى خذوا وحي والله يبوين أخرجكم في لينكسو بخيه من بطون امهاتكم هبرين على شودا لينكسو بخيه هذان لين سالين ماشا مالك صبحه كرما هو ها كغ صبخ وصدق الله في قوله ثم سبيلا يسر وذلو كصوبحاي يا لو تنشير من الله عز وجل كيمي ما تسوبخد اي والا ماشي ما لا سوبخي كار ما الله في من صبئ اي ان بطون امهاتكم حبرين على وله اي يدين كسوبخيه لا تعلمون يدكم نبي شيء محض هو دريمك انا ما سمه لو مغلي ماي انا ركي ماي واحنا ما وقع حد يقولنا في كوجتو مال يالو أسبوع كذبوا وحبوا بالله بايا درهم علينا يمكن لها شغل ويرمع أطبرك عصوكو بالله وضي حضير صوت بحي حلال لما أقول إساواك يا وادا قلت لكن أرقي كمجره حد ما أقول إسي أرقي إنه كلا لما يهيين وحد ما قلت تضان إساوا دبات لهي وكاين دقو حد لكن أرقي كما قلت ساس ما قلت دوره أرقي كمجره كوان بقهنا قل فهوكو إذا قلفسي ما قلكا لللماود قلفسنا وأبوي ولا كجرتي ما قلكنا كذلك لجلي إيشي أرجك لللماود مركزي قلبي لكم كجيران أنا قلفاك ألفان وما قلك أرجك لا فما حياتك نرشادوم حياتي لا تعلمونا شيئا إذا إنكم وحدين أعرش الذين كسر بخير كجدال هو جعله بيع لكم مدينك أسمع ما قلك ومعنى لك كدوان ولا بصاره أراجه وإشه كدوان ولا فداته قلبه وكدوان قراره قلبي إيا أفيده إيا الصدري يا أنت قراءك قلبا من عبرايا صدري وهوالك أرحبك فإذا هيا حبك أنكوره يا صدري اللييرا قلبنا وضناها وحينه لأنه إلا لا فداته إياه قلتك وصنا اللييرا أفيدانا وحا اللييرا جهازك قلبك كفا ليو أسالك وكوها يو جهزك وكفلي يسالك وكوهي ففيدة لا انت بقى اللي لا حبت بقى اللي لا اللي حالي إنت الله لا تملو قلب ما لا ييرا حبث كان كرنا شدري ما لا ييرا كل كقلبه مدبال برايا ولا فيدة فهو يومنا جنته وكفليه وعقله يكره كفليه أي الله يديه لي حل يدموه لي كل انت صدق الله لو حل شوكي من كل لعلكم مدنان تنا الله إلهي وأهلي سميري إن أتقوش فريز فريجنا على الإيمان والطاعة وإلاث رميس واضح يعدد ضرب يبوح يالي مثلا مهما حتى نظلم مهما هو مملوكا لعنته لا يقدر أن نأوهد على شيء واحد قال خيوة يا عاسي إيه وما نظلم من خيوة أنها زغناه سيني منا أنها باحق أنها رزق من كثيني متبادل إلى لي نمر في رزق الله الشيخ لكنها لم لكن واثيم نري بركان تعريفنا إللي الرزق من تفي عليه علمه يا عقله أفهمتك حالا حالها ثلاثة وحدنا برزقه وحبك سوين إللي الرزقه الرزق كوي منتدا كليته ومانا دونه خذقناه دافين إللي من أنجيبه حقناه خذقناه دافين حسن هو نحسن أو فهوا يساجع يوفقون منه من الرزقي خذقه إلا سيع أيوب إلنا يا إيمان كيس في عمل كذا أي عويا ماله بذل يطاعه أيو كوك قدوما يا سرا قرصوديو وجانا أدن هل يسوون لفد مغيب ماك الحمد لله إلى هم عدل على تبين الحق حقين عدالي بابكم عدل ياج بالأكثرهم قدوما أنتوا ضبطا يلا سووا على شجعي حدنى إلى الآن لا يعلمون خلا جرا ما يوم وضرب الله يبون يالي مثلاً ماما ما حدولين ما لمن اللجوء ما ما هو أحد هما لمن المتكادوا أبكى من أفل أياي بجل على شيء واحد كركي أصلاً واحد عصين كريم أصلاً واحد عصين وحكمه غشين مايو وانا كان مغلي مايو إذا كان كارو لما دول قالن كارو وهو يسجد أو كل النجمة الأم أولاهو إكتدىسي هنا ديرك إياه قرابدي أيو نجيه أما هل أما هل لا من ما كتب في سبط الله يمر على لوب لوايا أما هالدين تاما هالنورالله إينما ملأ لمشي هو جيهو هو سياديو لا ياتي كلام من مايو بخير ونا سنم كل عبود أيه يو إلى عبود أيه هل يستوي مسيمين هو كالة المامه يو من الله يمر فرايا أونكا بالعدل الكرصور وهو يسجنا على الزرادين كتكرك يكون سجان مستقيم من توزن ولله أبوين كالي جيبال خيب السماوات رضي الله حكو قرصم والأرض رضي الله حكو قرصم وما أمر الساعة ساعة قيام حالك هادو معها إذن لوي إلا كاللمح الفاسار البريغس يدماها وعكال الله يدماها أو هو أمر ساعيه بابا أقرب البريغس كايير وكم يا جنيدكم بابا إيساء مرلابات كنا أخيرا كو سما اسمه إن الله أبوين على كل شيء شيء لا لك كل نكرك قديرنا ابا ودو. والله ابا وين نعبوط حقا اياخراجكم اذن كسو بحيين من بطون امهاتكم اذن كهو يوهنكم على راهو ايابا اذن كسو بحشين لا تعلمون اذن كون اوغين شايا وحفا كاسو وجعال ايبا اذن يا لي لكم اذن كاسمع مقل سيد الدين تلّا اذن كوشيه أو ربي وحيدين فلو يا ولا بس أرجعل سحقه وارجع يا ولا فيدا هل بيالو هل هو قرتو أي الله يدي لي لعلكم مدينيننا <تصفيق> <كلا> إن تشكروا اله منعمك أنت أيضا قل الله يستجينا تكون ما بيساوي كل قرن قارن وين إعداد اللي في الدار ساد اللي بنتك أو كل كم غلقة هي أرقا هي أغلى هي وح هو قرتو لوغنا كسباداو ألم يروا ولا طير مصخرة خدنا عيا من آيات الله ما تنا شبرتان يرير إباء ورعي إحود أبو بيسا إهدات الله إلا بنا كرببا يقطع سته مر بيسفقة ما تمنا صدايش مرنا وافد إسا أول أولم يروا ولا طير فوقهم صافات ويغضبنا هذاي كرابيعيا يا ديش وقبتان لبقورة ما يمسكهن الى الرحمة كلها تصوية من آيات الله قدركوا بفل الله ألم يلو موين اجهد الى طير شنبرها مسخرات يقع شنبره لفده ديو في جو السماء سماء ده وليه ده قده ده لفده ديو وما يمسكهن وصنحن شنبره إلا الله ادوهين اما هانه وحش بلاه صديقك علينا يعمله إن في ذلك أنت قدره لو عقسه عن الآيات تصاليا ووين أو إلى المغزى هي قدرة ديسا هي جيد ديسا أي الله يسجيه ولكن تذكر الماء لقوم د دك... أي آيات كافية ديسنا يا يؤمنون حق الروميين أيه هذا حقنا روسيا قالذي والله يبويه تعالوا ويا لي لكن بدينك دتك min buyutikum aghlabina sakana raahuidin ka yai ku wax shaqadi ya hawlaha iyo nolol maalmeed aad soo burbursatawa gurigi iyad qabo ku ka qaybiso iyo kunti idin min buyutikum aghlabina aya sakana daganana raah idin ka digay wajale e la kumidiinka من جلود الانعام أريد أن الله ذي قيلة هاركوضة ويوترق الله وإنتان عدار ورشدها يصوف بلدة إيه البحن مدان لقاري بقارها لقفة إيجيزان جيري برنمان اللوق انتان جيري انتان لما قديو بوقبال لورانج ريوان لحيران جيري مران ساوف اقينو أما باكايا أيام مقدال لحيران جيري بوقبال الله يضع لقديقان جيري شبهار انا هيبي مدنا حشن قري مدنا وحايده جيري ما جاء الى المسجد لو قادن جيري حشن اذا مركه جو او جوجل او ظره او غوريا مدنا ان خيام يتنن لا ديقو اما جرحو ايا لا ديقان جيري شه دابيه او شي كما بيوتنا لكن اوغمار كان لبارتي وعان هاد لاسمايتا اوسك يا برايا جينغدا مان جل غورا يا قلسيني فري دودا يا راري دودا يا ديبودو سي دودا لكن ما كي لا دغني هاي وا ما قارري كل كان ميت ما سي بو في عني هاي قال تعالى فدوه يري تستخفونا ما قارري باتفداي تاتانو يوم راعليكم واكرا عينك لا ريبو يوم ذاعنيكم ay ka la qorba barare kale maalin taa ugu reysa ayay fundi qoteyn dal yahay maraxay iyo haday magadah intaalla fuujiyo la kuso intaasi leegay noqoni malyarba la kolkan maalin taa lagu dayo la heeri hadi la nisaayo iyo hadi la furayo intaba wax luusi yahay kolka nagadi iyo geediga tendooyinka ku saalan woma naswaafaha idha haddii qorto diiwo suuf walayiraada waa baan leha kartadii geelum cinhi geela laga jafay waa ashariya waa riyahay yalooda intaba waxan idin ka sameeynaa asaasen qolba laga gaddiga custaan laga gaddiga tarbaan laga أساساً way ka iyo gur قلب qalb iyo wa maqaan wax aad ku adeegataan ku raaxaysataan ilaa hin muddo inta laga gaaro adamaanay harigaadu waa iyo gogoladu waa iyo walaadu waa ilaa hin intu isagii ka dhamaado ama aad igii ka dhimaato ama adiiyadii waka dhamaato nima kala hadana oo idinka marka guriyay ka baxaan oo والله يبوين جعل يالي لكم يذينك مما اوكيو خلقه وميبو دلالا خاصية لذينك يالي خاصة قال الله بشكره ابي اقول اوكول اقا قبيودي رفادو اللي بيدي ايابي مريس اما الدرب اما بوندو اما مال خاصة مركات فريستو نعمة من نعم الله عز وجل وجعل يبوين يالي لكم يذينك من الجبال بورها اخنانا دقال دحاني مركي جيرتو حداه هار دم بايتكتي اسكو قومي سي طانت نواكاعلي نيزا يادنا قومي كور بايكو سي نيزا كل كا بوريه دقال لا يدي كدغي اسكو ديرثا وجه علي لكم نينكا سرابيل <تصفيق> توتيال بويدين يالي اما خميسو كوكاي فودو كو سوفا اولو كاتغابوغا اينانك تابني يا كو تو طياره قدغارك لو قاده قران كي الليف كا دالفنه انت فالليديه وجعل اي يبين لكم ميدنكا سرابيلا قميشال تقيكم ميدن الى ليس الحر كليلكا فالبرد قبو وسرابيلا قميشال كلو ثقيكم ميدن الى ليس باشكم دقالكينا هو توتين يا كوفيد برتاي دغارك لو قادن هي كذلك انت الله صاشاكي سيدا اللي دين كل نعمه الله حدده بقاطن ليدين ولا سمين اياه يتم الله لما يسترع نعمته بل وقضي سيد عليكم كركين اياه على أي على اللي قولوا لما يسترع اياه واعذوا بقانتين إذا الكايدان قبصن كريم والليدين قبانا اياه سيد الدبيش وكالا اما هوضو وكالا اما بيوه وكالا وحيدان كريم ليدين قبانا لكن أحاق بسكرتان أقل إنه ديساتان مفلد ببتان أكدار طبعتان أبورك إنه كاركراعاتان إذنك أكو واقفلان كذلك سيدا أي يتم إبدا ما إسترائيه نلمته بروها قديسة عليكم كوركينا ونجد الله معي لعلكم مدنانتي إنه إنه تسلمون بأوهو قانسانتان سيدا أمركو تليه إنه وقفت أهو عباهنا إذن إذن وح الله إذن هو ما إذا أومضي إسمبه هو جاسم الله كل إيرما أمره ونعيه وحلاه إذن فرعي فرية وحلاه إذن كرباقي كفقال إن جاهدي هدي الدينا كل كسرابي رسول كيس الله الله يا كلا يا فان تقول إني الله هو جاسم أنا تومض له ديدنا أو جيران الله واركيم كم جن وكو قان كما خسي الله يحيى تعالى فايما وحكى لما عليك ادي الرسول كادوساده وها البلاغ قارسين ادوركه وشيكت اما الى لين يجي الى ليو قريت حني صمبو حيث ما يان لا قروا فإنما قبال مريو عليك ادي الرسول كركاغه وها البلاغ قارسين المبين العد كنا سوف حقو قارزيزو اي باكر كاغا يا أي فرعني أمت الله كل ذمّر كهؤلاء كسور الدوام مكي وقتي قال لقني إلى ذمّر كهؤلاء لبني عمو ووين أن دنيا آلي ألكو جل من جوع وأمنه من خوف أولم نمك لهم حرا من أمينا يجب إليه ثمرات كل شيء أولم يروا أن جعلنا حرا من أمينا ويتخطف الناس من حولهم لبعض نعمو ووين والنبي يقول لها إخلاهي مقال الله بريك إلى يومنا هذا باقي لبدأ النعميها يستهل وقال نولا وحل الله قدره نعم اللبديه بكوهي نعمة الإسلام والإيمان نايم محمد باية اللبديه بسكب با النبي الله قدقي بحي يقب اللبديه كل نعمة اللبديه بل لقبديه وبعد ذلك كله ويتفر نعمة الأمن والإطعام والإسلام والإيمان والوحي والرسالة انت الله صدوا لصاري ايه كعان تطلع انت بطني بقاغضي او لم يروا ما هو ينجذل الى طير شنبرها مصخرات إنه كوالله فضايديه في جوي سماء ايه كهوديس قدر هذا ايه شنبرها اللو ساليه او لا سيبوبا ايه ما يمسكوهن شنبره مهيو معلن ايه إلا الله هو يبوي نماهان إِنَّ إن في ذلك أرنت على الذين سرعوا قل هذا وحاقوسكم لآيات تسلال ووئ على قدرة الله وعلمه وحكمةه ورحمته هي على الذين لقوم تضعون وسقاً تعايدا وكفايدا يؤمنون حقر مينا والله هو يبوي سعى ووئ على لكم الذين كدرتم نبютكم على قادة إذين كيالي كلاما نفلحك كلاما أنا كلاما لكن من اللي هو حصلوا اللي جوة قعدات البشرتين في دينك يا لك حيوان ككلام المخلوق النفلاء كلو واركده ملاكته أقلية جريمة ماله أقلية جريمة ماله حيوان ككلام أنا حرياني كافر إذا أنا قرفيه لكن هذا كسرير يا باركيمو انتا تستطيعتو هي تكون تعيشين دارتها بشرك يوگات والنعم مننعم الله عز وجل والله إبر كعلى ويا لكم إذنك ضدكا من بيوتكم أغلبين أيو سكانا شاحا إذنك يالي وجعال إبايل لكم إذنك من جلود الانعام حولها مقارضة ديبو بيوت مقالية درية جوغل إذنك يالي تستغيبونها جلود ديبات فلسطان مقارضي يوم دعلكم كيديقا مالي تيسا ويوم إقامتكم نقاديقين مالي ومن صوافها بقرتي إذاها وأوبيرها كيدي وأشعارها وقرأت رياها إيا الله أساساً بارب إذينك يالي وياك غلب حركي إياك غغل ومتاعن راحو إلى حين إنت يكلماتوا أذكر راحي بل الله يبوين جعلوا إذين يالي لكم مما أوقعوا خلقوا مي وهو اللوحي جرملا أيو ظلالا خاصيا لذينك يالي أظهر قصان وجعل لكم من الجبال بورها أكنانا ندجال وجعل يبوي يالي لكم إذن كدرتي سرابيل إذن يالي قميصي تقيكم إذن إلى لسا العرض كليك يا والبرد قبوقا لبضم وسرابيل قميصي ألكا تقيكم إذن إلى لسا بس كن تقالكنا سعوا على قسم ميا يا بري يا كل كاسة نوارك كا دلفينا إذا كذلك سدا وخير الله إذن كوس ميا أي يوتمو الله دم يستريدونا أو على القرآن كسيء غير أيا لك أسين نعمه وين هذا جانتنا كذلك سيداو الحوار اللعين كن نعمه يحيو تمو خبي دم يستريدونا نعمته وبروا قديزا عليكم كركنا إذا نمت كالدين كدونا لعلكم عليكم مدنان تينا هنا تسلمون أبا وها جانتانه كعريزتان عسى نعمه يا فلاغن نعمه دعان سايركا إياقنا في كديرك إنا ديسانو رب العميسان أو الرعزان فصوصا ما قشان حقاوهو قانسانتان أياسا الله يدين كن نعميري فتادي دائنا ما يدين كادك مركان مركانا اللي يدين هو اللي يدين حقايا فإن جاستان ويهو قانسا ميدا الدينان فإنما وحكا لماها الرسول كأكور كأكوها البلاغ كارسين المبين يعرفون و يغنن ذلك نعمه الله الا بروا قلिसा او يا مال حيارك ايا ثمك ينكرونها نعمة البدر في و اكثرهم ذلك ان تولوا بدن الكافرون حق ديون اولي قد وما داينته اذا بدن بان خير لاي و عاسيه كل حاجه ولي يا لي ينربو كدوبيا ويوم نمس من كل أمة تجب بالله الى اخر الدرس هو هي كساب سنتو كريته قيامك مر قيامه لو كان عليه الصلاه والسلام وعلى فر قالوا انك ان سوغارسيو مالمها كان القران غشغايو ان هي مالم يا ديار الديار القلوبة سألوكو الديار القلوبة بالإيمان الصحيح والعمل الصالح أي عمال انت او حقبت حق قلب سليمة وان شرك هي كبر هي حقلي هي حسد هي نفاق كل جيرين يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أمراض الغلوب شركك اوه هي, هي النفاق هي حسدك هي كبرك اسلوين انت عاصو دم باقل بي نذيف كا ان ما شاء الله وترو يا لو سماته با قال تعالى خذوه يروا فورا يا الرسول الكريم وحرم دادو شيختاي يوم ما إن اني سو سوتاي نبعص انه بحنده انه لكل امه امه لاركه وغارانت ايا واخا لا دخ شهيدا مرق فر كل, أمت. فرق. كل كا كا وهو النابيها umad la arka ban nabigeedi aya laga dhacsaaraya sala ban nabiga la waydiinaya umadige la yidintira wixii xaq ee u sheegteen maxaa la idin koo goolaaday maxaa la idin ku diiday rususha waan la waydiinaya umadana wa la waydiina قد ابن غارثي لا يدري ما لا يدين كو قالاد ما لا يدين كديد موقف يا بالوي خصوصا ووريرهيا مر كانت لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا كرنا نوحنا لقد اقبلت هي وعنا لقد دينت مثل كل كان أليان عليا تأدبا وخوفا ويرهابا انك انت تعلم الغيوب وحيالها قرصانه الله هو أقوم بذن أذي قول كلنا نحن نقول يقول لك يقول لك تاسي رسول شيبا يقول لك مرنا إنك اللين هو يدينا في يوم يناديهم فيقولوا ماذا عجبتم المرسلي مع هذا قراتا كلنا فعميت عليهم ملباو يومئذ فهم لا يتسألون يجاب إن في عنير لا علم لنا إنك أنت أعلم الغيوم كلكم مذوه أنت مذكر فعميت عليهم ملباو يومئذ فهم لا يتسألون إذا المال أنا دعوة أنت أمد حدرشك أنت ويوم ما جارتي ويوما أن بعضه بعندنا من كل أمة ومظلارك وحنك العصارين شهيدا مرك Marak Fura wana navigate. Kurka Marki Navigu war kiyahadeyo or uuhram. Marka si asiyal ka waha iskudayayan, ina is davaan la kin, legay mayo, sumakagala, markay rusushu war biyana in marakfuran. Sida rasul ka ala wa sala Suratul tulfurkan bein uhu takidonna ayahada ghuran ki lugusa meye pakasafan masa ako قوانين لا قسم وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذ هذا القرآن مهجورا إلهو جوابه، إلهو دوما يا. قوانين باللا قسم أي شيء، ثم باللا قباعي كل كشف محجور ما، نوح قرانك ويجي تجتال لا غريب ولا دونك لو، لسكوننا قنصل شيء إلهو عليو، أصنا رشخين كل لا فردي ولا جماعه ولا حكومة هنا نوح كتاب قدام. اي احكام فلنا يجيرن ثم ككذا لا يؤذنوا لا يؤذنوا لهم للذين ارداشوا كفروا حقها الدون كده يلعكذا هنا يبغبق يبغت قبان في سورة المرسلة مالك الله ينطقون ولا يؤذنوا اللهم فيأتذروا انت لا يؤذنوا لهم يبغت قبان لكي يالي ما يؤذنوا للذين كفروا ولهم أحن ما يوسعده هو الله قرر إلا كان كانس مانت اللّا لكن هذا هدو هل هل يدوني ولا هم يستعتقون وحاول مانتا هداد قفته طوبة كوفراً إلى هوا دغالي قرين كرتاً قفتي بات كان نقون اللّا عدون نقون بات قونت قبصاً وكارع لنقون هو الذي يقبل طوبة عن الرادي وإني اللّا غفّر لمن ثابه وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدأ إذاً ما لنتا إيضا أمرك إلا حدا وحاجات جنايا حولي هرا لما نسلحها قلنوا لقنايا يجلو جو جو خير ما وانا ما تقدر ثوبه متجيل طلوع الشمس من مغرينا قرعة هذا حاجة ولا على إيش أنا كسب إحدا أنت ثوب ثم كذا لا يزنوا لا أقول مايو ماي إلا الذين كفروا حق الدين ولا هم عن ماي يستعتمون كون لجاف ضد الموت حتى إلى حال جريء qo soo daan jira autobad ahan aan maayaan wala toosinaa marka navigi uu ku maray fuurai yacna ana lo diida yar iyagii oo la jeeyay caasiyalkii gaarood oo neer la adiyay yar hoga ama neer ce laga fudaydiyo ama maalman nafis sida la ناشو مال مالا قمنا على مجلتا لقايس الى قول كيسا وإلى قارتا اي خار كان الذين طلموا اللي فري وحى ظلموا قردسا نفتودي الظلمي اوحي اللفراء دياعي اوحي اللفراء درجري إلح الظلمي غيل كي لصيمي ادوامي الظلمي حق دغقالي كوى الظلمي قال ليه متقارتا اي العذاب النار اركان فلا يخفف عذاب للدبعين مايو انهم حقوضا تغير جانس ملئ ولا هم أهان مايان ينظرون كواللو كرتو معلمية فسح لسيو لا فسح لسينين ولا نارتبان لغة جبعينين كل ما خبت حد اي قابسو جدناهم صحينا متوارد الله نجياد حوقعيني قباتي حد الله قرتو اي قابسي متوارد الله نجياد تاسي وانات سلمات نوحوه وموقت كاكبه درل وحاليس كور جيبية المشرق قالا ذي إلها غيرك لا أبو ذي هيذك أبو ذي بل ليشكو هرجاذيه إندامر كيشكو نفسان تعوده حلب بودايا قالا ذي إلا ذو جوئه هيذوينه الله خالد خبنا هؤلاء شركاؤنا الذين كننا نؤمن دوئك كونت ربي جنا أن أبو ذي جنا إدموس أني واكوا خلني واشدفع أيان ما يوران أيان فألقوا القول إنا حتى يوم حتى رك الغيبين يرمشي عليه شو ركنا رمشي عليه إن رمشي عليهنا واحد كفرنا واحد يرى يوحدا غما حتى البولى واحد لا يرى لكن واحد لا يرى يوم الله صعبا كل يرى ومنه ضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم الغيامات نحي يعجبان وهم عندهاهم غافر كل ك واحد لا يرى يرمشي الله صعبا كل وقووا قووا يا رجالنا بردان بساقه اذا ما ننكمه ما كما واكد ايرك واذا غا هذا يركن الذين كوا اشركوا بوزري يا لي مشركين فيه اله اي مخلوق ولا هذا كورتي اركان اي ربنا قيامة التي بنيها أنك ربك أنه هؤلاء كوان مقنعية أي شركاؤنا كوان كلوذا جن جرنية الذين شركضا كنا في الدنيا الدنيا ذا قد أهل أنه كوان جرنية ندعو كواطوغا ندعو كو ويارا ندعو كو عابودا من دونك أذيك الله أكاسوك كوان عابود جرنية وكوان وفرقيا ودعويين دفاع قلال يارك فألقوا على الغدان شركذي العابدي جري إليهم من المشركين كل عابدي جري القول هذا فأنا كان قولك إنكم لكاذبون شملوا أكدوا إن حف توكيده ونذب خبركنا أن بل لجري بين لو يلبثون أن بين لو يلكن جري أو أشياء غيّان أن قالنا سعولين إذن ما النورين إذن ما بعقولين إذنكم بأن أن كل ولا أباني تنايل أورتي كذا عايزه إنكم ندينك لفادي بون بين لو يلبثي كلك مالن تا وحن شركذا إياه مشركين تا الله بذبه لو كنت على هو جا يا كبيرك إياه إذا بدر الله الله يا وادا ماتي وألقوا وعيش ذا إلى الله يبويه يوم ما يدين مالن تا قيام اللي شر تاجني أي أسلم هو جنك بع الله ديمتالي هاو صبابا و هي نوق بين هواس يا لواي و هي لالا بالاماي اما نفس الوشاق جيري ها اولاي شفعا عند الله الى اختي مركانت نفرقنا لو لا بايا و هي لاديهن جري قدام دا اي قره ميهات بينه وباي قره ما ملبالغا توري كل كان لا يسجي سوا ما و هي لوو تسناي دا دا والله وعلموا انهم الالمشرك مشركين تو وحا ما و هي كانوا فدياك و هنجرين يفضلون كوابين أمت و هؤلاء شفعونا عند الله من عبده من لا ليقربونا إلى الله عاد ما اتذكر ربطا إلي واحتلين و بس كتواصلون مجازون و مجازي و اقعي بفيا دافا لين و لايا بان بعض الشيء يسأل الله بكور محاجر هدى الوقتا اينا بفيا دافا لين سياد قدوا و اخضاء اصال لا بقرب ببش يا يا دوا قاينة هنا يوح مجري كلام بين لا طاي ما كان ولا يوح مجري كلام قاول هنا هذا نفسي ناجي العاقل كديش الماي نجرو كتكري النظير مساكين توه هذا حسني ويا رنا يا أما طوغا يومن كفك لا طوغا يا الله يا رنا يا أبوها إستا مسؤولوي أبوه هو كبان كلا هنتبو لي جاي وأدري ويه كلك وحنا حتى أترون شيئا حتى أترون تاكو بجرم ويارميس إذن لبب ينوت وظل الله وعال لما أنهم حق هذا ما هو حق أي كانوا هانجرين يفترونك وكبانون تو وعال لما ذلك ما نعبدهم إلا ليقربون الله إيها أولاي شفاعون عند الله عبادة الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قفك إنو كل خو اشن الله فيه سي قولوماي ادومنا قَالَ لبعدا بولاي قال كَفَرُوا الذين وح كفروا مر كودا حقد ديده قالوباي مر لضادنا وسد ددك انديسي كلا كاوداي ان سبيل الله يوددنا ايو مباشره وصدبا كل لَبَذَاقُفْ كُلَّ انْسَدَ زِدْنَاهُمْ فَهَمْكُرْنَا عَذَابًا نَارٌ أُوقِدَتْ كُلَّمَا كَدَرَتْ عَلَيْ فَوقَ الْعَذَابِ لَمْ يَذُوقْ شَغَلُمَيْ لَذَاعَ بُدْ كُلَّمَا اللومي لَمْ يَذُوقْ لُومَيْنَ وَلُعَذَابَيَا تَدْكُلُمَيْنَ وَلُعَذَابَيَ قِيَامَتُهُ إِيمَانَيَا إِنْ تَقُولُمَيَ أَقُولُكَ أَيَّ شَغَوَّ غَبْدُكُ وُلَا وَصَدَقَ اللَّهُ فِي قوله عاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سأل ما يزر كلكا قوة كنتن بي لقا قاضي وحكا فوضان ماي ولي يحملون أطقالهم وأطقالا مع أطقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون هذا أنتن بي قاضي ناوادين كورانجلي ما هذا يزون كلكا الذين وها كفروا الحق الديني وسد دوددك كا اووداي ان سبيل الله سبيل الله وددي با او جيده اسلام نيمغي حلا مارا او ييري تدك كا اووداي كا ودا باس سبيل الله هو العلماي خ با او ييري جبناهم وحن عذابا عذابا فوق العذاب رمدا الى اللمه كركيده بماكي سببتي أي قانون نقدين يوسف يدونا اونكا كوخربا تفي ميلوغيين كوخربا اي حقك دوين ويومنا عصر فقر القدر كايات في لغو بلابي ايا لغو غبا غبا يدسي جولدن ذكر الكريم وما توحدشك يوم ما قال ان نبعث بحين في كل أمة ومضركه كل شهيد المرخاتي عليهم كركو مرخاتيا من خطه ذا سيارم رمحوها النبي الذي بينك وفسرنا، ثنا وجواره ذي ابنه سبحانه عليه السلام وسلَم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أيوه كهري اقرأ علي القرآن، من هذا القرآن كأبو نعس أبوه، قرآن, قرآن يقود كل كاس يقرأ عليك وعليك أنزل، ما حشولي، دي ما دين اللي هو جد جيه، هي أنك هو الأغري من كرا، سبحانه يري النعم، ما دقوا أغري. فإني أحب أن أسمع من غير فبدأ صورة النساء يا أيها الناس تغربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى أكسه قهري فكيف إذا من كل أمة بشهيد وجينا بك شهيدا على هؤلاء وجينا بك على هؤلاء شهيدا نشع مركو عبد الله بن مسحوظ بنانه هل كعوده انتنياديغا باكو فيلن و حين مر كان جوجيه قيرده يا رسول خسيد الله جل عي فاذا عيناه تدريفا تمديه رب العالمين توقف كانوا خصوصي ان رسول الله اركى يوم الديشي لسهر غين دونو محل لا اقبل برما حديث حساب ثمن ان هي جرت امام الله لا تاغن ياي بين اي المري ابل كمسيا لجني النار هذا تو رشيه حركيه جناحي يما واجنة قليد هي النار قليد أرمتنا قبقى النهاية أول لألوس الملك قرابك الملك أبو كاتم ملك كيف حصوصي مركاس الميين مركب مركب رصوصي أي شهادة النقوة حتى نجر كيف يوم تشد عليهم الصنطهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشد بما كانوا يكسبون kolka saajirki ba laga hadlinaayo kolka saajirkaagi kugu marag furaya yawma maalinu shee inaa u soo dhin doono ee kullu umatin umadarku kullige shahiidan bidku marag furaa alehim korko adaminafosin kamina marka shahiidka ku marxaati furaya saaku yimi wuxuu ku yimi bulka marku hadlo qay maraa ka hadla hadla لا أقر إلا على نفسي وعصد أن بألا قارئي قيهين نبيك وعيد دريني هاي وما رأيكت وعيد درنت هاي واحكا لييني ماي صلحة صافك إنتي الله لحمادي ماذا لك هذا الشيء هاي كلكم حبيدو انتا كلك هذا الشيء لوكتينا مرخاتي فورتو مرخاتي بوحادولاتك اللهم يجيرك هاي لما شهيتم علينا وهاديك كدفعه يمحاتي قمارا كفورتاي قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقكم ja se on luku, jomatta kolka Shehiden marakfura, aloin kolka odakummarakfura, kana millainen bussiin, ignoda, potiin napik, aloin suubanimarkan nukkukennu, Shehiden alakummarakfuridona, aloin haulla kuuanumatsu muhammedkarguidahan, aloin haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla haulla فنزلنا واحدا جني عليك سوب بنكورة عج الكتاب قرآنك تبيانا عدي في كل شيء وألاك إدلك أنه عديني إيه واهوتنا من اللالات بعد اللوجهونه وقف كان دونا يا قرأه وقف سنعيا مالا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يتفعله دافير غيره أضلله قفخي مالا قرآنك هن كدنا لن يلقى سألها لن شيء تبيانا لكل شيء وهدن حنو بقرانك اللقوق ده هي ورحمة النعريس هي وبسرع نو ايه قلك للمسلمين انت اوه قنزنة اعرف ما يسرع هذا كودا قنزنة نَبْعَثُ رسول الله اوشيق وماذا يوما مالنا من كل أمة ومدلارك وحنك بحيطان شديدا على ثم لا يوجدون الله قولان مايو للذين وحد كفروا حق الديني الاعتذار رؤوا قولان مايو ولهم أهانا مايو يستعتبون كوهي خالقين لقد دلبوا أيه بخالي قليا وإذا رأى دياركان الذين وحد نرموا قردر صدي العذابة نرمرك ياركان فلا يخففوا نر لما دين دونوا أنهم حقودا ولهم أهانا مايو ينظرون كوهي كرتو وإذا رأى دياركان الذين أشركوا وحى أشركوا بلوذاتي غيرك سركاؤهم وحى أكدبوا وده حتى عندها كل رفتان قالوا وحى إلى ذا ربنا يا ربنا أنك ربنا هؤلاء الكواس سركاؤنا كما أنك لوذاتين جرنية الذين سركاؤنا كنا في الدنيا انا الدنيا ذا كواهان جرنية من دونك الذي يبقى كاسوك فألقوا سركاؤ وحى ذا إليه المسركين هذا إليهن إنكم أيها المشركون الكاذبون بأن لو يلباتهنه أنك أعطيك إسان لما أن نسعن إذن ما أن ندرن شالك ما أننا نعي ألغوا وعيدا الله أبويه يوم إذن ما لم تقيامه السلامة وقعنك الله ديبان وهو ظل وعلما أنهم مشركين ما بينتاي كانوا في فضيك وأنجلين يحترونك يفترونك أنت الذين وعى كفروا حق الدين فسدوا كرّي بعيداتك عن سبيل الله إلى دين تسي كرّي سدناهم وانهكنا علاوة النار أيك على فسنتك عالوميان فوق العلا حق دي دينه هي ك كرّيسة بما كي سببتي أيكلون لغدا يفسدوا دينك واقصوا الله ويوما مارين أشيع في كل أمة kumad gar ka kulligeed gudheed shahiidan marakfur aleeyhim kor ka adam minan pusim kumad kamida abika adiga subana annu korayman to maalinta shahiidan adam marakfur aya ala haawla kuma nu gudire korkooda ad donto, marakfuridontu menazalna wa handa jinay aleeka adiga alkitab quraan banu ku dajinay tibiyanan adayn an kulli انو عديني ايو هودا هنون امدى انو بعدين ما كانونيني ايان قران كفو قدجيني ايو الرحمة النعريس ايو بشرى فرع قالين للمسلمين انت حق الرميسي انو فرع قالينينو والله أحلى.